الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد هنبدأ بقى دلوقتي عصول إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله يعني درس النهاردة هيبقى إن شاء الله درس مهم جدا فأتمنى الناس تبقى يعني نجمع بعضنا بسرعة يلا الله ونبدأ عصول إن شاء الله فورا إن شاء الله بإذن الله ولا اللي تاكد هو مستني بس الناس تتجمع ولا ها ولا ايه رايكم طيب نبدأ صل الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني ربنا يجزيكم خير وينفع بكم رب ويجعل تعيقكم وعدسكم وانقطاع وقتكم ده وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى أن ينفعنا به يوم أَنَّ الْقَهْرَ سبحانه وَبِحَمْدِهِ. أيوة أحبة في الله احنا اتكلمنا من أول الترم بفضل الله سبحانه وتعالى ركزوا معنا لأن احتمال كبير ان شاء الله في الآخر آخر حصة نهاردة بأخر محاضرة نهاردة بإذن الله في الترم ده بإذن الله سبحانه وتعالى. بفضل اللي إحنا تكلمنا من أولي السر على ثلاث ركائز أساسية لا غنى عنها ثلاث أعمدة أساسية لا غنى عنها تكلمنا فيها عن الصلاة وتكلمنا فيها عن القرآن وتكلمنا فيها عن الذكر ثم بعد ذلك من الله عزوجل علينا بأن إحنا تكلمنا في دعائم وأساس أخرى تكلمنا بدعائم ومعانيها الدعائم تكلمنا فيها فضل الله سبحانه وتعالى عن فضل صيام يوم وتكلمنا كمان فيها عن فضل طلب العلم المعاني اللي اتكلمنا فيها اتكلمنا بفضل في الله سبحانه وتعالى فمعنى ايه المرة القبل الفاتت هل حد يفكرنا كده المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه الصحبة ما شاء الله اتكلمنا عن الصحبة والاخوة جميل جدا جميل جدا يبقى اتكلمنا ده معنى من المعاني اللي الواحد لازم يبقى فهمها وبيتعى اليها طبعا ما بيجيش مرة واحدة بيجتهد فيها وبيبدأ ينمي نفسه فيها وبيحاسب يعني وبيتطور من نفسه لأن أحيانا بيبقى عنده مشاكل فيها إلى آخره. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم مع معنى من المعاني أيضا وهو معنى مهم جدا لنا ناس كتير جدا تشتكي من الطربة ومن الأخوة حتى في المساجد والكلام ده يقول انا ربنا فتح لي وعملت أوراد ووإلى آخره ومشيت شهرين ثلاثة أربعة نص سنة سنة كاملة وقعت بعد كده. طب ليه اللي حصل هل انا مش مخ... هل انا مش مخلص هل أنا منافق ويبدأ يشك في نفسه يعني ويبقى يعني محتار جدا ايه اللي حصل ايه اللي وقعني إيه بيجي ناس تانية يجي يقول انا مش عارف مش لاقي قلبي دايما ب... وبعمل كل حاجة ومش لاقي قلبي انا بعمل كذا وبعمل كذا ومش لاقي قلبي ايه اللي حصل لي انا فيه ايه هو انا يعني مش مقبول هو انا ربنا مش لا يريد لي ان انا من الصالحين طبعا حاجات كثيرة جدا بنسمعها من الـ من, الـ من الاخوة ومن الاخوات في المساجد وفي في المتابعات اللي زي كده وده بيبقى حلها معنى مهم جدا لازم ننتبه اليه المعنى ده اللي هنتكلم عنه نهاردة بإذن الله المعنى ده اسمه اللي يعني إحنا يعني سيبقى ليه معاني كتير, أسامي كتير بس برضو احنا أنا عاوز اقوله ب ب بلفظة معينة الناس تبقى حفظها وحطها قدام منها هنتكلم من ورده بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى اسمه التركيز عن معنى اسمه ايه؟ التركيز طب التركيز يعني ايه يعني افضل مركز انا وانا بذاكر مثلا ولا يعني ايه التركيز لا التركيز اللي انت اللي هو ان انت تفضل شغل دماغك والكلام ده ده اللي هو لو أنت بتركز في الصلاة بمعنى أخر شو؟ لو أنت بتركز في الصيام بمعنى أخر شو؟ لو أنت بتركز في كذا مع... لا، التركيز معنى إيه؟ التركيز تخصص، معناها ال ال الاختيار، ان أنت تبقى عندك اتجاه معين، إن أنت عندك اتجاه معين معندك مطار ماشي فيه. إيه سريعاً كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في, في في صفات عباد الرحمن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات عباد الرحمن ونحن نتكلم عنها مرة قبل كده ووقفنا معها من الحاجات الجميلة جداً في الوقفات مع, مع صفات عباد الرحمن ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الناس اللي وعث في المعصية ربنا قال ما ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا حد كده يكمل لنا الجملة اللي جاية دي إلا إيه لا أنا عاوض الجملة كاملة الله جميل جدا إلا من تاب وآمن وعمل ها؟ إلا من تاب وآمن وعمل إيه؟ عملا عملا صالحا طب هو لو كان قال وعمل صالحا كانت هتفرق ها؟ هتفرق ولا مش هتفرق يا جماعة هتفرق طب هتفرق في إيه الآية اللي بعد منها أطول ومن تاب وعمل صالحا فإن هو يثوب ولله متاب يبقى كان في مرحلة اللي هو وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدأ يركز مع نفسه في حاجة معينة يقربان من ربنا يستح يجؤ به طريق الله عز وجل إنما إن في ناس كتير جدا تلاقي جاي يقول لك أنا مش أنا دخلت درست تجويد ودرست عقيدة ودرست فقه ودرست حديث وأصول ومش عارف إيه وعاوز أبقى محدث وفقيه وأصولي وأدعياء وعاوز أبقى مفتي وعاوز أكذ وعاوز أبقى... لا لا لا إيد إيه كلام ده معقوله كلام ده يجي في بداية الطريق كلام ده صعب جدا يبقى في بداية الطريق ده الكلام ده مش لكل الناس في هاي الطريق يعني إنت بنشوف العلماء بنشوف مثلا من من تاريخ من أول تاريخ الإسلام مش كل العلماء وصلوا إلى هذه المرحلة في نهاية طريقهم دا ناس معينه بس هي اللي ربنا فتح عليها في كل في كثير من الأبواب أه أه أه أه ولم يحوى كل العلوم أيضا يعني ما فيش حد حوى كل العلوم بالجزيئات بي فإذا المسألة وعمل عملا صالحا كل دي محتاجة مننا واقفة محتاجة مننا واقفة عشان كده كان في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسالك حبك وحب من يحبك وحب ايه الله ماني هتقرب حبك وحب اني احبك كل عمل صالح الله جميل جدا كل عمل يقربني كلام جميل جدا الكلام ده غلط كل عمل يقربني كل الكلام ده غلط كل عمل الكلام اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايه اللي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وحب عمال وعمل يقرب إلى حبك للأسف يعني كل عمل دي من الططشات التي للأسف الأئمة يضعها في الدعاء كل إمام للأسف يبقى ليه ططش كده يوم رايح حاصد كلمة 2-3 في الدعاء يبوز روح الدعاء عشان لكذا في الدعاء المفروض أن الواحد يأتزم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل كلمة هم نزودها أو حركة بنغيرها بيختلف المعنى الدعاء الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بيقول لنا جماعة من الأول من الأول كده لازم أن تفاهم إن هي سكة وحب عملين أنا هختار حاجة أركز فيها أنا أقولي الكلام ده النهاردة لأن يعني إذا ما أقول لكم نهاردة هيبقى من يعني يعتبر من أو هو فعلا آخر اللقاء أنا أعود للأخوات والأخونا محمد أما بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيحسر لهم أن كل واحد يقعد مع نفسه يبني نفسه في عبادة معينة يبني نفسه في علم من العلوم يبني نفسه في شغلة معينة في في حياته يبني نفسه في حاجة يعني لكل واحد يعني في فينا لازم يبقى ليه مثل حديث أرجع عمل جميل جدا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا حديث بعض النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال يا بلال حديثني بأرجع عملي في الإسلام الحديث يعني أظن إنه هو من الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال عملي في الإسلام فإني سمعت دفن عليك فإني سمعت عفوا دفن عليك بين يدي سجن الدفن اللي هو التخبيط او التحريك يعني ان هو صوتي الصوت مش الدف الدف تمام فسيدنا لا سيدنا بلال حط نفسك بقى مكانه حط نفسك مكان سيدنا بلال انا لو قلت دلوقتي لاخونا محمد او قلت للاخوات اللي معانا او اختنا كذا او اختنا كذا لو قلت لك حدثني بارجع عامل ايه عملته في الاسلام ايه الحاجه اللي انت بتعملها او اللي انت بتعملها يا اختي هي أرجع شيء بدها إن شاء الله بإذن الله أنت حسنا ربنا سبحانه وتعالى ممكن تكون ذي ذا بخلي في الجنة إيه هي ذي كل واحد بينا وبين بعض كل واحد يعني كل واحد مننا يعني يسأل نفسه يسأل نفسه أنا إيه أرجع عمل عملته أنا عندي إيه باب من الأبواب الأحبادات اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفتح لي فيه سيدنا بلا لا علي بلالة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله نسأنا بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو في ساعة من نهار إلا صليت بذلك الطهور يعني سيدنا بلال بلال رضي الله عنه مركز عارف إنه هو هو أنا جماعة همسك موضوع الوضوء الوضوء و, و... وعقب الوضوء الصلاة أتوضأ أصلي أتوضأ أصلي طبعا في بعض الروايات وإن كان فيها كلام إنه ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضات إلا صليت في سؤال هل من المفروض أن نضرب مع كل أضحاب عالم المساهم كلام جميل جدا أو ده برضو من اللي للهناس كتير جدا يعني واحد يجي يقول لك يعني يا شيخ أركز في الصلاة وما صنش في رمضان يعني أركز في الصيام وما كونش في رمضان يعني أركز في القرآن وما صليش وما صنش أنت،, انت واخد بالك سؤال, سؤال جميل جدا الكنان ده صح؟ لا مش صح هل احنا قلنا كده؟ هل احنا بنقول ركزوا يا جماعة في رمضان الناس تقرأ قرآن خلاص يبقى كده ومن ومنقومش لا ما قلناش كده خالص امال بنقول ايه؟ بنقول اعمل الطبيعي اللي هو العادي وخالص في كل حاجة بس خلي بالك لازم تكون متميز متميز في حاجة متميز في حاجة اللي هو إيه الحاجة ديا إن أنا أبدأ داخل في باب الصلاة في باب الصيام في باب الصلاة في باب قراءة القرآن في باب الدعوة في باب ال ال الجبر الخواص في باب الحوائج في باب السطر على المسلمين السطر على المسلمين في باب كذا في باب كذا إن أنا يبقى حاجة تعفي دا عندنا مثلاً في كليات عندنا في في كليات اللي هي الطبية بعندنا مثلاً في كلية بيخش الطالب يقعد 3 4 سنين 3 سنين وبعد الثلاث سنين بيقعد أربع سنين تانيين بيعمل فهم ايه بيدرس كل التخصصات وبعد ما يقعد 7 سنين في 3 سنين تانيين يقعد يدرس في حاجة معينة منهم يتخصص فيها يتخصص فيها ولذلك ده امر مهم جدا ان انا ابقى محدد اني مساره فيه يعني انا دلوقتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك وهو الانسان اللي يدارع على كلام ده بتعود إليه قلبه فانت هتلاقي قلبك لما تكون ملكة ولذلك انا حتى يعني وانا كنت قاعد يعني بقلب قبل الددس وببحث عن اهمية التخصصات والكلام ده واهمية التركيز في المواضيع لقيت كلام رائع يعني لكتاب غربيين وكتاب يعني غير مسلمين وبعضهم ينقل عنهم وبعض المسلمين ينقل عنهم لكن فعلا سبحان الله موضوع التركيز حتى جماعة لما بنشوف يعني بعض الناس يجي يقول لي انت شوف فلان المقطع الفلاني الفيديو بتاع فلان اللي بيرقص ومش عارف بيعمل ايه في الهواء وفلان اللي بيطلع يمشي من على البرج وفلان اللي مش عارف بيلعب كوره بيعمل ايه بالكوره وفلان اللي بترقص مش عارف بتعمل ايه وفلان اللي فتلاقي الناس يعني منبهر قوي بيهم يا ابني الناس انت منبهر بايه ده واحد بحياته كلها قفلها على كده هم عندهم فاهمين النظام هو حياته هو حاجة واحدة بس في حياته بيلعب قره بيلعب قره هي هو مقضي حياته للقره ولذلك بيبقى متمين هو بيحب الغناء مثلا بيقضي حياته كده هو بيعمل بيطلب علم هو دكتور هو كذا هو اي شيء عندهم بينقلب الى تخصصات وبيمشي بحاجة في, في اتجاه واحد انما احنا للاسف بتلاقيه عاوز يبقى دكتور ومهندس وثباك وكهربائي ومدرس وموجه ومربي وكل شيء عاودي اعمل كل شيء للأسف ما تقدرش يوليمي بالكلام ده حتى استكار في النوطب حتى الآن كانوا بيقولولي مثلا كان في شائتي حصل بعض الأعطال وكده فقالوا لي كلم فلان يجي لك يعملها لك فا لهم كلام مين؟ قالوا له كلام ده ما شاء الله بيعمل كل حاجة بيعمل ال ال التباق أو كل بيعمل كل حاجة أو الما قالوا لي دي دينا قفته مباشرة لي لإني يستحيل يكون في واحد متخصص في شيء وبيعمله بكل شيء ما فيش الكلام ده بيبقى واخد من من من من هو بيبقى من هنا حتى من هنا حتى من هنا حتى من هنا حتى قرار إن هل هو متخصص هل نظر ثمنه على حدتي ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده للأسف آآ آآ عندنا لأن للتخصص محتاج واحد ما حياته بيأسني بيؤسني حياته في في شيء من التخصصات ولذلك كل التخصصات دلوقتي بدأوا يبحثوا في تخصصات داخل التخصصات حتى مثلا كانت طب الأطفال بقى طب الأطفال فيه تخصصات ودخل جوة طب الأطفال تخصصات جوة جوة جوة تخصصات كل, كل التخصصات دي بدأت يحدث تخصصات داخلها يأكلها أيضا ليه؟ لأن كل ما تتخصص كل ما تكون أعمق كل ما هتحس بلز أصبت في حياتك انت ما تكون مثلا واحد متخصص في المسائل المعينة في علاج الإدمان مثلا ويجي واحد وتقدر تساعده وتغير حياته وتبقى طبعا ناجح في شغلك أنت بتحس بنجاحك، بتحس انت ده بيفتح... بيفتح أنه أنت دايما نفسك إن أنت تبدأ تخش في اتجاه آخر وتكمل فيه، أنت ما ربنا فتح عليك في الصلاة، في القيام في الصيام، في الصلاة، هما ربنا فتح عليك، أنت نسكت هذه مش نفسك، الفتح، يعني هتبقى نفست أي حاجة تاني، هنفست في من كده نفست تخش كمان في داب تاني، أنا عاوز بقى إيه؟ أنا نفسي في الموضوع، ده. أنا عاوز خش كمان داب طعم النجاح بيجور الإنسان كل حاجة، طعم النجاح بيستح نفسك. بيخليك متشوق ان انت تكمل طب انا عاوز انجح بقى في كمان حاجة طب انا عاوز انجح كمان بقى في حاجه طب انا عاوز انجح كمان بقى في حاجة. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يستح عليك ان شاء الله سبحانه وتعالى طب ده يا شيخ مش معناه ان, ان انا مش مخلص لا معنى ان انا وقعت يعني ده معناه ان انا مش مخلص لا مش مش شرط تكون مش مخلص قد تكون مخلصا بس انت ماشي غلط قد تكون مخلصا بس انت ماشي غلط فاذا النهاردة كلامنا في في الموضوع ده عن أهمية التخصصات عن أهمية التخصصات سبحان الله يعني لو جينا نقلل في صفحات الصحابة رضو الله عليهم لأن الصحابة أغلب الصحابة رضو الله عليهم كل واحد ليه باب معين فلان وي بن كعبة بتاع القرآن عبد الله بن سعود بتاع القرآن خالد بن رايد بتاع الجهاد زيد بن ثابت بتاع الكتابة آه آه سيدنا معاذ بن جبل بتاع الحلال والحرام سيدنا فلان بتاع كذا أبو بكر الصديق لكذا عمر بن الخطاب لكذا كل واحد ليه تجاه معين وبينموا فيه ويبرع فيه حسان بن الزابت الصحابيات حفزت نفسهم كل واحد لها اتجاه بيمش فيه وبتبتهز فيه وبتبرع فيه ولذلك أطّر الخدمة إحنا ممكن نأخذ به الدين إن إحنا نتخصص إن إحنا نركز إن يبقى فيه ما شاء الله الوقت الأمامي مثل ما بنكدون خير بيعملوا أبحاث كويسة جدا وحتى نست أقوله بنقّل أبحاث بتاعت السنة اللي فاتت اللي اللي عملناها السنة اللي فاتت ما شاء الله حاجات جميلة جدا بتاعت السنة الثالثة الوقت فلانة بتعمل كذا الوقت فلانة الفلانة ترت ب تجمع الأخوات حوالين منها تعرف تتكلموا لقوم الوقت فلانة ترت تعمل ك... كل واحد لي تخصص معين بنزلن كلنا إحنا لما بنبقى كده احنا كده بالضبط عم ننزل لوحة اللي اللي عارفين أنتوا البازلت اللي تعمل وبتبقى مثلا 16 بالضبط على مثلاً والحاجة كده أهو إحنا طول احنا مش مش مش مش كل واحد لي اتجاه معين لو عاد تجلس شمال يمين وت ت تركز فيها مش هيبان صورة في الآخر ليه لأن كلهم شغل بعض إحنا عاوزين 16 صورة مختلفة العاوزين 8 صور مختلفين. ليه؟ عشان نكونوا لي في آخر صورة كاملة نوقيتة أو صحيحة يعني. إن أنا طول بعضنا ما بحلش حاجة مش مش عارف أطلع صورة جديدة، مش عارف أطلع صورة جديدة. ولذلك حتى بنصحنا قالت كلي في القرآن في سورة الكهف عن ذي القرنين. فربنا قال على في عن ذي القرنين إن آتين إن ما كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ازاي من كل شيء ضربه عنده من كل حاجه آآ آآ عنده من كل حاجه سبب طب لما خد من كل حاجه سبب ايه اللي حصل بعد كده فات باع سببا حاجه واحده ده فات باع سببا اشتغل عليه وبعدين بعد منها بفتره بايتين ثم اتباع سببا بعد منها بالايتين ثم اتباع سببا يبقى الفكره في ان انا اركز انا عاوز اعمل ايه انا عاوز مثلاً أذاك أذاك التربية وتعلم تد تدبر القرآن خلاص أركز ما بفتحش أنا أكتبها ففوفي حتى وأنا أعود أشتري في معهد الفقه فقه وأنا عاوز أشتري في معهد الحديث وأعوز أقتصب في مصطلح وأعوز أدرس أصول وأعوز أعمل كذا طبعا مش معنى ذلك إنك مقصود أساسيات زي ما حكينا التفائي من الأول إنه طبعا إحنا ما عندنا بقى في أساسيات بسيطة من علمي كذا من علم كذا من كذا ده طبيعي إنما أنت ما ما ينفعش إن أنت تقدر نفسك أو إن أنت تصل أو ظن في يصل إلى مرحلة إننا لابد إننا أكون عالم حديث ممكن بعرف ميز الصحيح من الضعيف ومفسر يعرف الأقوال في كل لفظة وفي كل آية وفي كل معنى في في القرآن وثقيه يرى يعرف الأقوال في كل مسائل من المسائل ويفت الناس وأصولي يقاعد القواعد ويؤصل أصول وخطيب بلير ولغوي بارع بارع و كذا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده ولذلك برضو نفس الكلام ده بنقوله في العبادات نفس الكلام مش هتوصل إلى مرحلة من أنت محافظ على الصيام ليل ونهار إحنا بنتكلم على أول الطريق عشان ما إحنا بقى متفقين هنتكلم إحنا كلنا لسة في أول الطريق فما فيش في أول الطريق واحد هاي هاي بيصوم النهار كله ويقوم الليلة كله ويقوم الليلة كله ويحفظ القرآن كله ويتابع الكذا كله ويتصدق بماله كله ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا, ويعمل كذا. ويقضي حوائج الناس ويعتكف في المساجد ويخرج في الجوالات ودعوات للمسلمين كل الكلام ده مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده عشان كده ثم اتباع السببه فأتباع السببه ثم أتباع السببه ثم اتباع السببه ولذلك من الحاجات الجنيلة جدا ان ابواب الجنة احنا كان عندنا الجنة لها كم باب؟ الجنة لها كم باب؟ 7 8 هداه يزود 8 تمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخله الله من أبو... من أي أبواب الجن... الجنة الثمانية ش شا... وسمعنا احنا ال ال ال ال الوبو... أبوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية اللي فتحت له أبواب الجنة الثمانية ال ال الجنة الثمانية دولم أسميهم إيه أبواب الجنة الثمانية أسميهم إيه؟ في حديث صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسه وجن في سبيل الله نوذي من أي أبواب جنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة في باب للصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد في باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان في باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة الله أكبر يبقى الصدقة والجهاد والريان والصدقة الصلاة والجهاد والريان والصدقة كل عبادة لها باب باسمها الله أكبر ده معناه ده معناه إن ناس مركزة في ناس مركزها كل واحد لي اكتئاس في الصلاة والكتئاس في الصلاة قال في الصلاة الكتئاس في في الجنة سبيل سبحانه وتعالى كل واحد مركز الناس مركزها في عبادة من العبادات اللي فيه ولذلك حتى في آخر حديث سألنا أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يدخل واحد من أبواب الجنة الثمانية ممكن واحد يدخل من أبواب الجنة الثمانية قال نعم وأرجو أن تكون منهم أو في ممكن الناس توصل لمرحلة دي نوايب ما شاء الله معدي ما شاء الله يعني إذا كان إيمانه كإيماني أبي بكر مثلاً ينفع يخش أو ينفع يخش ده إن إذا واحد اجتهد اجتهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذلك برضه من حاجات ال من الحديث اللي بتتأثر قلب الواحد حديث الثلاثة والصخرة حديث الثلاثة والصخرة. اللي هما أي حديث الثلاثة والصخرة. أما الأول فقال اللهم ما إنه كان لي أباين شيخان كبران. وكنت لأقبك قبلهما أهلاً ولمنا إلى آخر حديث أنا ما بعرفش أكل ولادي إلا قبل ما أكلهم. وما بعرفش أعمل أي حاجة إلا ما شربهم الأول ما بعرفش أقدم أولادي على أهلي. وعملت كذا الصخرة زاحت. الثاني والله آآ آآ اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها شد ما يحب الرجال النساء وحصل كذا كذا كذا اللهم إن كنتوا فعلتوا زي كالطقاء واشف ففرج عنا وانتراجت الصخرة الثالث الثلاثة دول صحاب ومع ذلك الثلاثة دول مغرفوش عن بعض هذا العمل لكن كل واحد منهم لما جه قال له إيه العمل اللي ممكن يفرج في الكرب ده كان عارف هو ممكن ايه اللي يكون, يكون فيه الحل ولذلك أنا دائما في, الس... في ال لما أتابع شرح الحديث ذا دائما أسأل السؤال ذا لأن في ناس كتير بت, بت... بت... بت... بت... بتروح فيه في منحة آخر السؤال ذا مهم جدا إن أنت إن أنت لو أنت آه... آه... وقعت في قربة أنت لو كنت آه... لو آه... ماذا لو كنت الرابع جميل جدا كلمة شهاب وصحفي جزاه الله خيراً. ماذا لو كنت الرابع لو أنت لا وقعت في قربة حياتك أنا دلوقتي لو أنا وقعت في, في قربة حياتي تقدر ضبطوا تقعد, تقعد كده وتقول يا رب اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه فينفرج أنت واخدين بالكم؟ نعم في تعليق ناشي والتي تصابق النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة كانت مركزة على تربيات أولاده هو الحديث أظن أن يعني إضعافه الشيخ الألباني حديث اللي فإذا ما أظن تتفق الحديث ضعف الشيخ الألباني والله أعلم نبحث هذا الحديث مرة أخرى لعل الشيخ الألباني في ذاكرة الذي في ذاكرتي أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في أثلا هل تميز هل تميز عباداتك يعني هل تميز عباداتك اللي الفكرة جماعة في حديث في حديث السلاسل الصخرة إن أنا لو أنا وقعت في أي كرب هل أنا ممكن أقول إيه اللهم إني فعلت وكذا وكذا اتغى وجهك ففرج عني ما أنا فيه ففعلا مرة سبحانه وتعالى يفرج عني ما أنا فيه أنت عندك وعندك حاجة خالصة للرحمن وتعالى عمل أنت عارف إن العمل ده ده بتاع الآخرة بس هو ده بتاع الآخرة هو ده لنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمني ب بإذن الله سبحانه وتعالى فاذا موضوع التركيز يعني موضوع مهم جدا موضوع عزيز جدا للأسف الناس ما ما في الموضوع هذا التركيز في كل متن في الآخر كذا عاوز أقول ها هل لكم مسألة إن ضد التركيز التشتت والطمع ضد التركيز التشتت والطمع يعني التشتت والضمرة في أخوات أو في إخوة تلاقيه عاد يومين ثلاثة في المعهد القرآن ماشى وبعدين مش عاجب الوضع أمره راح, راح المعهد ال كذا عاد يمين ثلاثة وراح المعهد اللي وما ده تشتت يا ابني ركز طب باصصنا مش حاسس يا ابني انت من لازم في الاول كده لازم في الاول هتلاقي ان فيه صعوبات وفي مشاقه لازم تستحمل وتكمل للآخر انت هتفضل تفعل المعاهد كلها وفي الاخر مش هت مش هتكمل ان بيجينا ناس يعني الواحد بيبقى بيصعبه على الواحد فعلا ان هو هو بيجتهد بس هو للاسف اجتهاده غير غير مناسب او غير صحيح ليل إنه متشتت عاوز هنا وهنا وهنا وفلاني له تعالى وح كذا ركز أنا صدق ركز في أحد مركز بقى خلاص هكمل للآخر هكذا للآخر تمام ضد ال ضد الـ ضد التركيز كمان إحنا قلنا تشتت وطمع الطمع إن فيه واحد طمع طمع هو إيه أنا عاوز أبقى متفوق في المعهد القرآني وأبقى متفوق في كذا وأبقى متفوق في كذا وأع عاوز كذا عاوز أعمل كذا عاوز في واحد يقول لك عاوز اصوم كل اصوم النهار كله واقوم الليلة كله واتصدق بمالي كله واترك النساء واترك التجارة واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا طمعان في كل يعني بيطمع في كل الابواب الخير احنا مش بنقول لك ما تعملش كل ما تعملش خير كتير اعمل خير كتير بس تكون مركز في حاجة ايه تنتك فيها شوف انت بتتقدم ولا ما تتقدمش انت ماشي صح ولا ماشي غلط فديه نقطة مهمة جدا يا جماعة يعني لازم كلنا اخذ بالنا منها وهي ما اسألت ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا ما اسأل الله عز علينا جميعا بان كل واحد يكون ليه ثغر كل واحد يكون ليه ثغر يمشي فيه كل واحد مننا يكون ليه ثغر يمشي فيه ويتوجه إلى الله عز وجل به يعني ارجو ان احنا كده خلصنا لان برضو الوقت يعني ده همنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى متابعة الاوراد احنا هنفضل بنتابع مع بعض الاوراد يعني ده ما اقول لكم ان اردوا باذنها يعني بنسبة 99% اخر درس يعني فاحنا متابعة الاوراد مستمرة كل اسبوع ب... بناخد ب... ماشيين بالضبط الأخوات جاذهون الله خيرا بيوصلوا المشرفات والمشرفات بيو... بيوصلنا ال... الاتقارير الاتفترات والاستفامات والأسئلة وأي شيء أي حاجة عندكم أو في صدوركم هتبلغوها للمشرفات والمشرفات هيبلغوني بها أو الدكتورة إشراف معاكم تواصلوا معاها أي طريق يعجبكم أنا موجود في خدمتكم إن شاء الله بس تتأكد على مسألة متابعة الأوراض متابعة الأوراد، الأوراد لم لم تقص بيدن الله سبحانه وتعالى، متابعة الأوراد لن يقص الله كل الأخوات على طم على طول بيعاتلنا، لنا تقاريرهم استفادتهم وبعتلنا مع المشفيات كل شيء احنا بنطلبه منهم بنتابع كأني إحنا شيء لأن إحنا الله عز بقى بالاستمرار في الأعمال نستمر نستمر في أعمالنا إن شاء الله سبحانه وتعالى الدرس اللي جاي إن شاء الله درسنا نسمعه هبلغكم بيه بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وإحنا للآخر زي ما يعني أظن إن أغلب الدروس أظن إن أغلب الدروس لأن احنا كلنا إن شاء الله بإذن الله أغلب المحب طلعنا عمره بإذن الله سبحانه وتعالى بقره. فأظن أن غالب الدروس ههيتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا إن شاء الله بإذن الله الالأخوات المشفات والأخوات الطالبات لا نتوقف أبداً بعد كل ما بكرره كذا مرة لأن فعلا دي صمغة إحنا مش مش معقولة بعد اللي إحنا عملنا كل ده ونيجي نؤرع في بعد كده لا إحنا مستمرين بإذن الله نحن متعبدون مطلوب مننا أن أن نعبد الله عز وجل باستمرار. الاستمرار ليس حد ذاته عبادة. الاستمرار الواحد وكذا عبادة. يعني أنا بطلّي وبستمر. اللي استطاع والاستمرار عبادة. هل استطاع لنا جدول أوراق جديد لرمضان غير الجدول العادي لا مش هنزيد. احنا هنحاسب على الجدول الأساس بتاعنا. طيب اللي ينعود ينطلق ينطلق ويبلغنا مرة اللي عملها. إنما أنا هحاسبه على الإيه؟ على الأساس اللي احنا مشين عليه. هحاسبه على الأساس اللي إحنا مشين عليه. محتاجين جدول لرمضان. احنا ممكن إن شاء الله بإذن الله نعمل أو في ورقة الشيخ حازم اللي هي ورقة يوم في رمضان يوم في رمضان كل ورقة الشيخ حازم يوم في رمضان اللي الورقة دي ممكن نجربها كلنا وإني نقرأ ال الحاجات او القضايا اللي نحنا هنمشي عليها في رمضان لكن اللي نحنا هنقدر نلتزم بي يوم في حيات صائم صحيح موجودة أو موجودة يوم في حيات صائم موجود اللي قدرنا إذا ه هذ من الناس بيلنا عارف برضو أن في معنا خوات طالبات يعني نماير علمني أن في خوات طالبات عم بدهم امتحانات في رمضان فا يعني برضو مش عاوزين نشوق على أحد في هذه الفترة فإذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اللي ربنا يوفق الجميع عرب الله ما إن نسألوك لهن توفيق وسداد الله ما إن نسألوك لهن توفيق الله موفق جميع أخواتنا رب جميع الله موفقكم جميعا يا رب ووضح لهن تبيل الهدى والرشاد الله موفق جميع أخواتنا رب جميع في امتحانات ووضح لكل ويسر لكل أخت أمورها وواهد كل أخت في بيتها وارزقهم حفظ كتابك وارزقهم دوام العبادة ودوام الصلاح إن الله لي ذا الفضل ايه طبعا باذن الله هنتابع بعض برده بالمقاطع ان شاء الله باذن الله نرسل للاخوات المشرفات مقاطع على الواتس وهم يعني وهن يبلغنا الاخوات او يرسلناها اليهم اليهمنا اتمنى ان الاخوات برده الاستفسارات او اي شيء او اي المشاكل اللي عندكم او اي اي شيء عاوزين يتكلموا فيه او عاوزين يبعتوا عليه انا تحت خدمهكم ان شاء الله باذن الله نت الله عز وجل أن يدعى هذا العمل عملا طاهرا مقبولا مباركا مخلصا إنه ولي وذلك والقدر عليه نسمحوني على أي شيء حصل مني في خلال الترم وأي إثقال عليكم أو أي شيء احنا اطنع عليكم فيه ربنا أحسكوا جميعا يا ربه ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم ويصلحنا جميعا أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته